بالدليل او بالدليل قول <تصفيق> الله تعالى سلام عليكم على الذين لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فازع نجلة لنا في صرف كتاب الأصول الشلافة للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه المعلم ووصلنا إلى قول المصنف قال البخاري دعب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وهذا هذا القول من المخاريق الذكرى في كتاب العلم من الصحيح وزاد أو وقال بعد ذكر الآية فبدأ بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك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 وهذه بداية والإصلاح نعم بداية, و... بداية وإصلاح الإنسان في نفسه او بداية اصلاح العبد بداية إصلاح العبد في نفسه وبداية إصلاح المجتمعات والأمم فلا ينصلح العبد إلا بالعلم ولا تنصلح المجتمعات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 هذه تأتي تبعا بعد ذلك وبنفسك لها نصيد من المتح ولكن المقصود بالمتح في النصوص الشرعية العلم, العلم الشرعي لأن البعض يستدل بنحو قوله تعالى وقل ربي زدني على عليها للزياد من العلوم الدنيوية فقط وهذا خطأ خطأ في تفسير الآية انما العلم الذي امر الله رسوله وان يطلب الابدياد منه هو علم الكتاب والسن علم الشريعة ليس علم الكيمياء والحزياء واكرف العلوم العلم بالله علم التوحيد العلم باسماء الله والصفات الله ثم وعلمه التفسير تفسير كتاب الله وعلمه الأحكام الفقه الفقه بالحلال وبالحرام وبحدود الله عز وجل فعلى المرء إن أراد أن نجاء عند الله أن يسلك سبيل العلم العلم النافع وأن يجلس في مجالس اهل العلم وان يلزم غرض العلماء وان الذي يريد غير ذلك ف فإنه ينفر عن مجالسه العلم وهذا حال الكثير من اهل البدع انهم ينثرون وينثرون عن العلم الاحزاب التي منافسه في هذا الزمان يعني على شبه اتفاق في هذا النفره والتنفير من العلماء من العلماء الربانيين فهم لم يبداوا بالعلم في انفسهم ولم يبداوا بالعلم في دعوتهم اهو في هذه الجماعه المشهوره التي تسمى بجماعه التبليغ لا لم يبداوا بالعلم إنما أرادوا أن يبدأوا بالدعوة قبل العلم فخالفوا هذه السنة الربانية العلم قبل القول والعمل نحن نحن نخبر من هؤلاء اعلم رحمه الله انه لن يرع على كل مسلم ومسلمة تعلم تعلم احادي الثلاث مسائل والعمل للدن الاولى فالنبار خلقنا ومتقنا ولن يتركنا هملا, هملا. هملا بل ارسل الينا رسول ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسول فمن فقاعه لفر الجنة وَمَنْ عَصَاءُ نَقَلَ الْنَابِ نعم وَالْزَلِيلُ قَالُهُ تَعَالَى إِنَّ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ عَزُولًا جَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى مِرْعَاتَ رَزُولًا نعم فَعَصَرَ مِرْعَاتُهُ عَزُولًا فَأَخَلْنَاهُ أَخْرَ وَذِيلٌ نعم هنا المكمس الله عليه وسلم يختطرب في زيان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 بعض المسائل يستخدم في الغالب هذه الصيغه يقول يجب او ينبغي علينا أن نتعلم هذه الثلاث مسائل او هذه الاربع مسائل او هذه القواعد الاربعه هذه وهذه احد طرق التعليم احد طرق التنبيه انتبه ينبه طالب العلم لاهميه ما سوف يذكره المؤلف او المصنف وقال في المسألة الأولى أن الله خلقنا ما هو الخلق الخلق كما قال الأزهري ونقله إذن منظور هنا في لسان العرب قال الأزهري في كتابه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 فقال الازهري ومن صفات الله تعالى الخالق والخلاق ولا تجد هذه الصفة بالالف واللان اجي التعريش يعني لغير الله عز وجل هو الذي اوجد الاسياء جميعها بعد ان لم تكن موجودة واصل الخلق التقدير وباعتبار تقدير ما منه وجودها وبالاعتبار للإيجاد على وفق التقدير خالق ثم قال والخلق في كلام العرب اتباع السيء على مثال لم يسبق إليه وكل شيء خلقه الله فهو متبئه فهو مب تبئون على غير مثال طبق اليه انا له الخلق والامر تبارك الله اخطر الخالقين ثم قال قال ابو بكر الامباري وايضا من علماء اللغه الذين كانوا على منهج اهل السنه وهو شيخ الخلق في كلام العرب على وجهين احدهما او احدهما الانشاء على مثال ابدعه والاخر التقدير فقد دل كتاب الله على هذا ومن هذه الادله قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون وقال سبحانه بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ما لم تكن له صاحبة وخلق كل شيء خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله وربكم لا إله إلا هو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 نعم في تاويل هذه الايه على عده معاني نعم ذكرها العلامه اوسين رحمه الله في كتابه اضواء البيان فقال اولا اعطى كل شيء او القول الاول كل شيء نظير نظيره خلقي نظ الصوره والهيئه فذكور بني ادم لاناثهم وذكور البهاء والحيوان والحيوانات لاناثهم وكذلك الطيور الى اخره فاعط كل شيء نظيره خلقه في الصوره ثم هذا الجميع لطريقه النجاح والنفس هذا القول الاول في تأويل الان اعطى كل شيء ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا وهذا وجواب موسى عليه السلام على فرعون لما سأله ان يعرفه بربه فعرفه بهذا السيء المركوز في فترك فرعون اراد موسى ان يستثير فرعون الخطرة الكامنة في شرعون بهذا القول هنذكره بأن الله و الذي خلقه و خلقه و خلق غيره والقول الثاني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 الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ومن هنا نفهم هذا الخطأ الذي اشتهر على ألسنة بعض العامة وهو قولهم العيب الخلقي هذا خطأ ليس هناك عيب في خلق الله ولا يجوز أن يقال هذا القول او ان ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هذا من التنقص لله لأن الله أحسن كل شيء خلطه لم يخلق شيء على صورة معيبة بل خلق كل شيء على الصورة التي هي على أفضل الوجوه هذا الخلق وله الحكمه البالغه سبحانه فاذا خلق يعني عذرا بغير نظر او بغير سمع يعني حرموه السمع وحرموه البصر هذا يكون من حكمه الله ويكون ابتلاء من الله لهذا العبد ولا يقال أن هذا من العيب ويقال انه عيب لهذا هذا المخلوق و يدخل في هذا المعنى الاخير ان الله خلق كل كنت من اصناف المخلوقات بماده خلق منها فلم يسوي بين المخلوقات في الصوره ولا في المواد التي خلق منها فخلق الانسان من من الطين وبدا خلق الانسان من طين كما قال سبحانه ولقد خلقنا الانسان من طين خلطان من حمى المسنون وخلق الجان من النار وخلق الملائكه من النور كما ثبت في حديث عائشه رضي الله عنها اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خلق الله الملائكه من نور وخلق الجان من النار وخلق آدم لما وصف لكم في كتاب الله أنه سبحانه خلقه من صلصال من خمأ المسنون أو خلقه من طين إلى آخر ومن الآيات التي ذكر الله فيها مراحل خلق الإنسان من بني آدم الآية التي جاءت في سورة الحج والتي قال سبحانه فيها يا ايها الناس إن كنتم في ريد من البعث فإن خلقناكم يا ايها الناس إن كنتم في ريد أي في شك في شك من البعث أي أن تبعثوا مرة أخرى فإن خلقناكم من فراب ثم من نصة ثم من علاقة ثم من مضغط مخلقة وغير مخلقة لنبعننا لكم ونقرف الأفحام ما نساء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتعفى ومنكم من يرد إلى أرض ذلك العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فذكر مراحل الخلق هذه الآن الطراب يعني من الخلق بالنسبة لجني آدم من الطراب من الطين ثم سبحانه وتعالى بقدرته قد خلق من هذا الطراب هذه النصفة التي منها تكون العلقة التي تعلق في رحم المرأة ثم تتحول هذه العلقة الى المضغر الى سيء مخلق لكن ليس له ملامح هذه المضغر ثم يصور الله هذه المضغة ويجعلها طفلا ثم إذا خرج هذا الطفل من بطن أمه يعني يمر بأسوار العمر حتى يصل إلى مرحلة أرجل العمر إذا قدر الله له هذا أو قد يموت قبل هذا وهذا يعد من الإعجاز الذي يعجب عنه كل الذين تحدوا الله عز وجل صفات الله وجهدوا قدرة الله من الكافرين ومن الملحدين ولذلك لا يستطيع أحد أن يحرك فاكنا أمام هذا الإعجاب الذي هو اعترف به وثبت عنده بالايه بالابحاث العلميه الحديثه مراحل الخلق فقد احتل المصنف هنا بقوله او بتعريفه بالله سبحانه وتعالى في هذه المساله الاولى بقوله ان الله خلقنا حتى تكون الحجه قائمة على كل من ايه من يشرك في عباده الله كما سوف يذكر في المساله الثانيه ثم قال رحمه الله ورزقنا بال بالكسر كما قال ابن منظور في لسانة العرب هو ما ينتفع به والرزق بالفك هو العطاء كما قال ابن منظور ورزق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 أن تقرب أن الله هو الذي يرزق هذا الخلق الذي خلقه و ولذلك الله يقيم الحد على عداده في كتابه من هذا الباب كما في قوله تعالى قول من قل من يرزقك من السماء والأرض كما في سورة يونس وأيضا قال سبحانه كل من يرزقك من السماوات والأرض قل الله والرزق يصل إلينا او يصل إلى العبد بطريقي الطريق الاول هو الاهم صدق التوكل على الله صدق التوكل على الله ده فكلما بدا العبد توكلا على الله فلن يحمل هم الرزق فهو الرزق من حيث لا يحتسب وكلما ازداد العبد تقوى كلما تيسرت له وسائل الرزق وهذا تطبيقا لقوله تعالى فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث الذي أخرجه التلميذي وابن ماجة والحاكم في المستدرك بسلب صحيح من حديث ابن عمر جلالهم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو كنتم توكلون على الله حق توكله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 السببين الذي بيهما يحصل العبد على الرزق الأول الآن والثاني الأخذ بالأثباب فالطير لم تمتلئ بطونها إلا بعد أن يسأل غدث. خرجت خرجت لتحصل رزقها آه. لم تجلس مكانها لا تطير بل طارت أخذت بالأثباب التي فطراها الله عليها وزبلها عليها فكذلك العبد اذا صدق في توكله على الله اخذ بالاسباب اللي هي الاسباب المتاحه والاسباب الشرعيه اه لا ياخذ بالاسباب المحرمه مخزي في بالسبب لا فانه يرزق كما ترزق الطير كما وعد الله سبحانه وتعالى على الإنسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقد نحى الله سبحانه وتعالى وعيتبه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 من الاشجار او من الاصنام او من المقامات وال والقبور والتماثيل لا تملك لهم رزقا من السماوات والارض شيء لا تملك اي شيء لا مسطله بره لا تملك مصطله بره ولا تستطيع ان دفع اي شيء يمرق و وأيضا قال سبحانه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال ابن عطية في تفسيره أزمع المفسرون <تصفيق> على أن الآية, هذه الآية توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله للعباد هذا بنوء كذا ونوء كذا يعني مطرنا بنوء كذا ولذلك كان من إحدى المعاني التي ذكرها إذن منظور في تفسير او في تأويل الرزق أن الرزق يأتي احيانا في كلام العرب بمعنى المطر أو بالمطر الرزق عندهم وعند العرب هو المطر ولذلك ينزله جاءت هذه الآية موافقة للسان العرب وتزعلون رزقكم أنكم تكذبون أخرج ابن جرير بسند صحيح ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما مفر قوم قد إلا أصبح بعضهم كاثرا يقولون مطورنا بنو كذا وكذا وقرا ابن عباس فتجعلون شكركم انكم تكذبون هذه احدى القراءات في هذه الايه والتي ثبتت عن ابن عباس انه اذلنا مكان رزقكم شكركم وتجعلون شكركم انكم تكذبون ال هل هل اي هل هذا جزاء ا ا نعمه كلها عليكم من مطر انكم تزعلون ما السكر التجديد وهذا النعن الذي ثبت في حديث زيد بن خالد الجهني الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما حيث قال زيد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إسر سماء في الخدودية فلما فلما انصرف أي من قال ألا تدرون ماذا قال ربكم الليلة قالوا الله ورسوله أعلم قالوا قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرن بفضل الله وبنعنته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرن بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب <تصفيق> نعم ذلك كان من هذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا نزل المطر يتعرب له ويقول اللهم صيبا نافعا وإذا سئل يعني لماذا يتعرب للمطر كان يقول كما سألت وعائسة فقال إنه حديث إنه حديث العهد بربه إنه حديث عهد بربه إنه حديث العهد بربه وأيضا على العبد أن يؤمن وأن يوقن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعم كما قال سبحانه في سورة الأنعام قل أفغير الله أتفذ ولي فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم هو سبحانه الذي يطعم فلن يعني فلن يعدل ا الانسان ولن يعدم الجال الطعام والشراب الله لا سبحانه ولا يقتل ولا يطعم وهذا من من كمال او من كمال اسم الرازق وليكن هذا الا لله سبحانه هو الذي رزق هذا الكلب الذي كان يلهس ويأكل أسرى من العطس تسخر له هذه البذي حتى تسقيه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى نعم عليه رزق كل شيء ما من دادة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وهذا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 والطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا اختص الله أبيعا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالفة يوم الطيام <تصفيق> ثم قال المصنف ولم يترقنا هملا الهمل كما قال ابن ممزور هو السدى المطروق ليلا او نهارا السدى المطروق ليلا او نهارا و لذلك يقال للابل انها هوامل او انها مسيبه وراء الها اذا كانت الابل وراء الها يقال انها هوامل مسيبه وراء الها لذلك اذا او لذلك كان هذا الحكم او كان الحكم الذي يخص الابل في النققه إذا وجدت توريت مع هذاؤها وثقاؤها حتى يزيدها ربها أي صاحبها سيئة مسيبة و الله سبحانه وتعالى ينزه أن يترك عباده هملا أي يتركه مسدى بلا راع وبلا أمر ولا نهج أو بلا تشريع وذلك لقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ولقوله تعالى أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ثم قال المصنف بل أرسل إلينا رسولا فكونه لم يترك نهما لمح وقصد عليه أن يرسل إلينا رسولا من أنفسنا حتى يبلغنا بالأمر والنهج وحتى تقام علينا خجة الله فلا نكون كالإذن الهوامل التي ليست مكلفة وليس لها بل والأرسل إلينا رسولا نعم والرسول هو الذي يرسل برسالة أي بشريعة من عند الله كي يبلغها إلى من أرسل إليه نعم نعم كما قال سبحانه وما أَرْسَلَّ من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أنه لا إله إلا أنا ساعبدونه وإن من أمات إلا خلى فيها نذير هذه في سنة من سنة لله سنة التي بها يقيم الحجة على عباده فمن أطاعه ودخل الجنة من أطاعه على مرتبتين أطاعه في أصل الدين في التوحيد وهي التي إذا مات العبد عليها فهو موعود بدخول الجنة عاجلا أم آذلا والمرتبة الثانية الطاعة في الأوامر والنواهي التي تلي التوحيد وهي التي بها تكون مراتب العذاب في الجنة والتي بها يكون السابقون الذين يدخلون الجنه من اول وهله بغير فائده حساب ولا عذاب وياتي بعدهم من ايش من يعذب النار لفتره ثم يكون قالوا الى الجنه فالدليل على هذا القول فمن اطاعه ودخل الجنه قول الله سبحانه وتعالى وعطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وقوله سبحانه ومن يطع الله ورسوله, ورسوله ويخشى الله ويرتقه فأولئك هم الفائزون الذين يفرضون بالجنة وأيضا قول الله سبحانه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 نعم ومات على هذا دخل الجنة ومن عصاه دخل النار المعصية على قسمين ايضا المعصية الكبرى وهي ان يعصيه في اصل الدين في التوحيد وهي السرك السرك الاكبر او الكفر الاجبر فهذا مقاله الى النار خوالدا مخلدا فيها وعما من عسى الرسول في مدون التوحيد اي في طرق الاوامر او في الوقوع في النواهي فهذا كما بينا قد يعذب في النار لفترة ثم يدخل الجنة وقد يعفو الله عنه ويدخل الجنة تبتداء بغير عابد فقدمت كذلك ان مات على التوحيد والدليل على هذا قوله تعالى كما في سوره النساء ان هموا الله ورسوله ويتعدى حدوده فاولئك نعم انه يتعدى حدوده يدخلون nara khalidan fiha هذه الايه لم يحتج بها الخوارج على تخليد الوفاة في النار ولا حدثة فيها طبعا لأن الآية إن قملت على الإطلاق فهي تتعلق بالمعصية الكفرة كما بيان تتعلق بإذن تعدى حدود الله في الإيمان وقع في السرك الأكبر والمعصية أيضا من هذه الآيات ومن يعطي الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبين ونحو قوله تعالى ومن يعطي الله ورسوله فإنه نار جهنم خالدين فيها أبدا وهذه أيضا الآية ونحوها وهذه الآية ونحوها يحتاج بذلك وارد على تكسير الغصار أو على تخليض الغصار في الناس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 والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا ساهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا عفى فرعون الرسول وهذه الآية يتدل على ان الرسول من مهناته السهادة ان يكون شهيدا على من بعت فيه ولذلك ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه المخاري ومسلم المخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه والأله وسلم قال له او أمره أن يقرأ عليه فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقرأ فقرأ من سورة المنساء حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة فقال له الرسول صلى الله عليه وآله Perfect فرفع ابن مسعود عينه إلى النبي صلى الله عليه فوجد عينيه تذرفان فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وزئنا بك على هؤلاء شهيدة الرسول صلى الله عليه عليه يشهد على كل من طبقه من الرسل ولم قد دلّهوا وأدّوا الأمام يشهد عليهم أمام أممهم ولذلك قال سبحانه إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسوله أمان الرسول الذي أرسل إلى فرعون كلم الله موسى عليه السلام كما أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول أيضا هنا المعصية تتنزل أساسا على المعصية الكبرى المعصية في التوحيد عصى فرعون موسى في الاقرار بتوحيد الله عز وجل في الإلهية فأخذناه أخذا وبيلا فكانت العقوبة من جنس العمل كما ثبت عن مجاهد وقتابة كما أخرجها المجارير في تفسيره أي سديدة أخذا وديلا أي أخذا سديدا وقال ابن زيد الوديل السر والعرب تقول لمن تتابع عليه الشر او بل عليه كان من عقوب الفرعون أن السر يتتابع عليه في قبره وإلى يوم القيامة وفي يوم القيامة النار يعرضون عليها غدوا وعسية فهذا من تتابع العذاب والسر على فرعون وعلى آله الذين كفر ويخرج من هذا طبعا امرأة وفرعون التي آمنت <تصفيق> ومن مهمات الرسول أيضا التي أصار إليها العلام عبيد الجابري حفظ الله بسرحية البسارة والنظارة فقلنا من مهماتي أنه ساهد ساهد الخلق وساهد عليه والمهمة الثانية البسارة والنظارة مبشرة ونذيرة والمهمة الثالثة الحكم بين الناس أن يحكم بين الناس كما في قوله تعالى إن أنزلنا عليه الكتابة بحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خفينه والمهمة الرابعة التبليغ والتعليم أن يبلغ السرع وأن يعلمه لأفخابهم هذه أهم وظائف الرسل ويدل على أيضا ما سبق من أنه من أطاع الرسول دخل الجنة ومن أطاعه دخل النار الحديث الذي أخرجه البخاري صحيح الله تعالى من حديث أبي هريرة في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال كل أمت يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن الفوائد التي أثار إليها أيضا العلام عميد الجزيزي في صرحه أن في قول المصنف أن الله خلقنا ورزقنا ولم يترقنا همنا ذكر ثلاث نعم النعمة الأولى نعمة الإيجاد ويصل والنعمة الثانية نعمة الإنجاز وهي الرزق أوجدنا أي خلقنا وأمدنا أي رزقنا والنعمة الثالثة نعمة الإعجاب أنه أعدنا لإيش للجنة بأن أرسل إلينا رسولا يبلغنا بما يحبه الله ويرضاه حتى يعني نعد أنفسنا أو حتى نكون مؤهلين لدخول جنة الله نعم shit ni tu i wa tuند wamettuعادb أن الله لا يصدر أن يشرك معه في إجابته أحد لا ملأ مقرم ولا سبيل مرسل والسبيل قوله تعالى وإن المساعدة للجاه فلا تره مع أحد. <تصفيق> الله أحد نعم الله خانع تعالى لا يرضى والربى من صفات اللي أثابت لهم لا نتأولها لا نقول الربى بمعنى كذا وكذا بل يرضى حقيقة سبحانه وتعالى والمقابل لها أنه لا يرضى فيرضى عن بعض العزاج ولا يرضى عن بعض الآخر فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عزاجات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 وهذا هو معنى كلمة التوحيد إلا <تصفيق> معبود بحق إلا الله إن الله لا يرضى أن يعبد أحد سواه وإن أذن قدرا أذن قدرا لا فرعا إن أذن قدرا في أن يعبد معه غيره قدرا لا يعني هذا أنه يرضى عنه. لأن المشركين يحتجون على الله سبحانه وبهذا يحتجون عليه بالقدر الكون أنه سبحانه وتعالى قبر لهم أن يشركوا كونا وقالوا لو شاء الله ما أسرقنا فاحتجوا على الله بالمشيئ الكوني ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يربى لعبادي الكفر فليس معنى أنه أذن كونا أن يوبد غيره معه في هذا الكون لأنه أذن فيه سرعا أو أنه يربع عنه أو أنه يحبه فلا نخلط بين المشيئة الكونية وبين المشيئة السرعية والتي, والتي بها نعرف الحق من الباطل فالله سبحانه وتعالى أنزل إلينا سرعا يبين, يبين لنا فيه ما يحبه وما يرضاه من الأقوال ومن الأفعال فلا نحتاج على الله بمسيئته الكونية لا ملك مقرب ولا نبي مرسل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 فالله سبحانه وتعالى لا يرضى من عباده أن يعبد جبريل هو من الملائكة المقربين أو أن يعبد ميكايل أو أن يتخذ الملائكة وسيلة أو واصفة إلى الله ولا نبي مرسل أحلى. النبي المرسل ما هو الفارق بين النبي وبين الرسول النبي هو الذي يعني ينبئ أن يخبر لغة ومأخذنا النبوءة أي المكان المرتفع او النباو هو اما ان يكونا مأخوذا من النباو او المكان المرتفع او من النبى أي الخبر الخبر العظيم عما يتساءلون عن ايش عن النبى ايش معناه من ناحيه الاصطلاح فكما قال السيخ عبيد الجابري هنا في سفي هو رجل من ذلك آدم او الله إليه بسرع وأمره بتبليغه أو جاء بتقرير شريعة سابقة وأما التعريف هو مشهور بعض الناس من أن النبي لم يؤمر بالتبليغ هذا خطأ بلا سك فقالوا إنه يفرق بين الرسول والنبي فأن النبي لم يؤمر بالتبليغ ماذا يخالف مهمة النبي ولذلك ما قاله الشيخ صالح على الشيخ حفظ في تعريفه للنبي بأنه قال إن النبي هو الذي أرسل أو بعث إلى قوم موافقين له في أفصي الدين لم تكن يبلغهم أو لا يبلغهم وأيضا قال إنه يحتمل أن النبي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 قاول النبي لم يؤمر بالتبليغ هذا يعني بعيد عن المعنى اللغوي وعن المعنى الذي ثبت في كتاب الله فتحتج العلامه عبيد الجابري حفظه الله على ان النبي مرسل مثل الرسول ومامور بالتبليغ بقوله تعالى في سوره الحج وما ارسلنا من قبلك نعم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القى الشيطان في امنيته فقال الشيخ وضي فالآيه نص على ان النبي مرسل مثل الرسول لقوله تعالى ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فصار هذا للرسول وللنبي ولكن القيد الذي اشار اليه السيخ صالح الشيخ صالح ال قد يكون معتبرا وقد يكون هذا هو الفارق الرئيسي فرق بين النبي والرسول أن ان النبي في الغالب يرسل الى قوم لهم رساله سابقه يوافقونه او يخالفونه ولكنهم قد كلفوا برساله سابقه فاتى هذا النبي إن بالرساله نفسها لتجديد الدعوه إليها وإما أنه أتى بتسريعات جديدة من عند الله تكلم لهذه الرسالة وهذا لحو أنبياء بني إسرائيل الذين أتوا بعد موسى عليه الصلاة كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت بنو اسرائيل تسورتهم الانبياء فكلما هلك نبي خلفه نبي بعده وقال المصنف بعد ذلك قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي أن الدليل على ما قاله أن الله لا يرضى وإن الله لا يرضى أن يسرك معه في عبادات أحد لا ملك مقرب ولا نبي المرسل أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذه المساجد الدنيا كي يوحد الله اذن ولذلك جاء في اكثر من حديث في افطن حي وفي غيره انه ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد ونهى عن بناء المسجد على القبر او ادخال القبر في المسجد حتى تكون المساجد لله وحده لا تكون لغير الله وهذا الذي حدث بعد فسوا دي بدعاه الامه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 والالتماس للوسيلة عنده كي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك ثبت في حديث جندد ابن عبد الله الذي اخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أي من آخر وصاياه أنا وصى بهذا ألا فلا تتخذ القبور مساجده ألا فإني أنهاكم عن ذلك فأجي من آخر وفايا النبي صلى الله عليه وآله فإقرأ الشيخ الثالثة حتى منه أجريكم أن أضاعها رسولة ومحفة الله لا يجد لهم هو أباك من خلف الله كان أفضل قريبا والسيل قوله الأعلى لا سيل قوما يؤمنون للذات واليوم الأبس ولدون من خالص الله وأبطوله ولو كانوا أربانهم أو أبناءهم أو إذنهم أبناء أو, أو, أو عشراقهم إذنين سبب في قلبيهم الإيمان وإذنهم فرؤونهم منه ويجرهم إلى من, من تحتي الأنهار والقلقين فيها رضي الله وعنه وعنه وعنه ويالي أحيث الله ألا من المفضل لهم طيب ها نجد مسألة مسألة المولاة والتولي تحتاج لتفصيل فإن شاء الله نرجعها إلى المجلس القادم ونفتفذ هذا الآن وصلى الله على محمد وننتقل إلى درس تلقية الصفحة المنتظة